وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَسْتَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 وَأَلْقِ عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى إذا اتَّمُوا على وَادٍ النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ام كان من الغائبين وتفق قد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه على أو لا أو فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحق به وجئتك من سبع بلبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 يا إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين؟ قالت أيها الملأ أفتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما لا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أَهْلِهَا أهلها وَكَذَلِكَ وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديتهم بِمَا بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمدُّونَنِ بِمَا لِسْمَعَ آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَّكُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نُرِئَتْ اهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَ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 قيل لها دخل الصرح فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريب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 ما لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لا ومكروا مكروا ومكروا مكروا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأيجين الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون اان انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء اان انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ قَالَتْ تَبَهَّجْتَ مَّا شَاءَ لَكُمْ أَن أَنْتُمْ شَجَرَهَا أِإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وجعل خلالها انهار وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أئلههم مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون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 أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّن يبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله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 الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من الأرض إِلَّا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين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 آمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ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 شر من كل أمة سو جم يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما أم لا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَيَوْمَ انفقوا في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدات وهي تمر مر السحاب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 فزع يومئذ آمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما يشاء الله وكل أتاه داخل وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر Q'nah Allah الَّذِي filled كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا that he is light for what they are seeking AnTA for wraps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 أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْلَمُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ